برغم إلى قول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم وأعلمكم كتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلموا فذكروني أذكركم وجكول ولا تذكرون القرآن طبعا هنا أشيوك الله يع يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وهذه ايضا فيها دلالة على أنه ارسله من البشر للبشر لان الله تعالى قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فإن الله تعالى جعله, جعله منهم وأيضا وذلك هم بغبائهم وسفهيم يقولون عنه إنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام يمشي في الأسواق يعني كيف يرمنون برسول يمشي في الأسواق ويأكل الطعام مع أنه أصالك اللبدة أن يكون منهم وذلك الله تعالى قال قال قل لو كان في الأرض ملائكة ويمشون مطمئة وإننا ننزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ملك الرسول نعم وقال ما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبين له قال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم وهذه ايضا من المنن لقد من الله إن في الاخرين رسولا منهم من انفسهم يقرؤون اياتي ويزكيهم ويعلمون الكتاب والحكم عليكم السلام عليكم يا النبي عليكم السلام ورحمه علي الله السلام عليكم يا حضرات الامان سلامه عليكم يا الله جميعا حفظكم ربي واحسن الله اليكم ويسر الله لكم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم اياتنا والايات ثنا القران ويزكيكم التزكيه بعلم القلوب علم القلوب في هذا الباب التزكيه الاصيله هي التي ترتكز على على القلب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كما أرسلنا فيكم رسولا منكم علي عليكم اياتنا ويسكم وإذا كيكم أعلمكم الكتابة والحكمة نعم قال يكذو عليكم آياتنا وكان من السلام إذا أوحى الله إليه بالآيات تحرك فريعا من أجل أن يبلغها يخشى نسيان الله جعلها طمئن قلبه حين قال الله تعالى لا تحرر بني لسان كأتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه радي الله ونعمه محمد عطوف وحصونه لي. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. والكتاب والحكمة علم الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة كما قال الشعري أجمع علماءنا بذلك. فكانوا في الجاهلية الجلاء يسفهون عن الناس وأيضا ينتقدون. يعني نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرطين العظيم فشوهندس إكرامي رد الله عنك أعوذتني الولاكة من زمن بعيد أي صلى الله عليه وسلم أحمد كامل الله عليكم جميعا أحمد كماته والصحابة الكرام هم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأقال نستكلفا وأصدقهم لهجة لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة قال الله تعالى قد من الله المنين البعض في ورسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آيتي وزكيهم وقال تعالى أنطر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار ربار فقال بس نعمة الله هنا المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى وَدِكُرْنَا وَيُتْلَ فِي بِيُوتِكُنَّ من آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ قال الشفعي آيات الله هي القرآن والحكمة أجمع كل من نعلم من أهل العلم على أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاذكروني أذكركم واشكروا لي وهنا فضل ذكر الله ذكر الله فلا من أعظم من أعظم عبادات والإنسان يرتقي مرتقا صعبا جدا عاليا راقيا عند ربي جل فعلا عندما يكسروا من ذكر الله جل فعلا بقول الله تعالى و... والذاكرين الله كثيرا والذاكرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرة وأيضا قول الله جل جل في فعلا اذكروني اذكركم واشكروا لي نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شخطان لا لم يكن في الذكر إلا ذكر الله في الملائكة أعلى الكفر رضوان الله عليهم رحمه رفع الله مقامه فلو يكن فيها إلا إلا إلا أن الله يذكركم إلا أن الله يذكركم في الملائكة أعلى الكف لأن ذكر الله لكم يكون ذكرا بالثناء الحسن أمام الملائكة وللمؤمن المكلف سيطان سيط في السماء وسيط في الأرض وسيط الأرض يطرد سيط السماء فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا, لي ولا تكفروا. ذكر الله ذكر, ذكر الله وذكر الله من أكثر بالقربات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله حتى يقال مجنون وهذا والعديث في شعب الإيمان كان في ضعف وضعف ضعف رضي الله عنه وأيضا فيها بأن النبي قال اجعل لسانك راطبا بذكر الله وان ذكر الله علا يستجلب معيه الله معيه النصره والتوفيق والتسديد والمحبه ويستجلب ثناء الله الحسن على الذاكر في الملئ الاعلى في ملئ القائم خير الملائكه كما قال الله جل وعلا فمن ذكرني في نفسه وذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه الله كل خير جميعا كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يعني يقول كما يعني فالتكلوني وهنا معناها تكلوني بالشكر والثناء الحسن على ما قدمت لكم من هذه النعائم التي اتت اسدتكم تطرا ترفع من شأنكم وتقوي من, همت من همتكم ومكانتكم عند عند ورد عن سعد عن سعد عن زيد من أسلم أنمو سعد السلام قال لي السغاليات أنمو السلام قال ربي كيف أشكرك قال له رب ربه تذكرني ولا تنساني إلى الله لا لا إلى الله فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني قال حسن وصي أبو العزيز الصديق والربيع من إن الله يذكر من يذكر ويزيد من شكره ويعذب من يكفره وقال بعض السلف في قوله تعالى تقضى حق تقاته قاله أن يطاع فليعصى ويذكر فلينسى ويشكر فليكفر سبحانه وتعالى لك الحمد ربنا من السماوات والارض ومن يمشيئ بعد وانت ارحم الراحمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الرضيت رضيت ولك الحمد بعد الرضا وانت ارحم الراحمين فتح الله لك يا اخي الكريم ويسر عليك احوالك اللهم امين قال ما بحتم لسنده عن أكحول قال قلت بن عمر ارايت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله فقال وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله ذكره الله بلعناتي حتى يسكت وقال حسن البصري في قولي فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أجبت لكم على نفسي وإن سعي من بن اذكروني بطاعتي. أذكركم بمغفرتي قال عباس قال تعالى اذكروني. أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه في الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني نفسي تذكرته في نفسي فهذه فيها دلالة واضح جدا أنه كلما كان الذكر حسنا كلما كان ذكر الله لك أحسن فأنت ذكر الله حسن أن تذكر الله على بأن تنشر علما بأن, بأن, بأن تعلم جاهلا بأن تنشر سنه بأن تعقد مجلسا هذا من ذكر الله فيكون ذكر لك حسنا ومن ذكر الله أيضا أنهم يذكرون الله جلال الفعل إما يستهزئون بالشرع إما يعني تراهم يتعلون على ربهم فأذكرهم الله جلال باللعنات باللعنات وفي الحديث سقطي يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرت في نفسك وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من أو قال من خير منهم وإن تنوت مني شبرا دروت من كدران دروت من درام دروت من كدراء بعد إن أتيتني تمشي اتيتك هروالة هذا حديث صحيح في قوله تعالى واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون أمر الله بشكره وأوعد على شكره بمزيد خير وإتازنا ربكم لأن شكرتم لا هناك رواية عظيمة جدا صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أنعم نعيم أو من أنعم من أنعم الله عليه بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على على خطي إذا أنعم الله عليك بنعمة يريد ان يرى الله جل وعلا شكرك لهذه النعمه وشكرك لهذه النعمه ان تستخدم هذه النعمه في مرضيه سبحانه وتعالى وان يظهر اثر النعمه عليك وان يظهر اثر ذلك ونشكر في عليك دي انا الرسالة هبة من الله ترفع لها وليست مكتسبة كما يقول فلا من أفضل العبادات الذكر من أفضل العبادات الذكر إن الله يعامل العبد على ما يعامل العبد ربه حسب المعاملة حسب كيف تعامل ربك يعاملك ربك, ربك, ربك.